من كم النواسخ ثلاثة نعم النواسخ ثلاثة كان خاطها وإن خاطها ظن خاطها لماذا سميت منواسخ من لأنها تنسخ حكم مبتدا والخبر أحسنته أي تنقل حكمهما إلى حكم آخر والنسخ اللغة بمعنى النقل معنى الإزالة وأيضا معنى النقل سنتة سميت نواسخ لأنها تزيل حكم مبتلا والخبر هذا هو السبب أو تنقل حكمهما إلى حكم آخر لأن النسخ اللغة بمعنى الإزالة نسخت الشمس الظل ويأتي بمعنى النقل نسخت الكتاب أين نقلته فما هو عمل هذه النواسخ إلى كم أقسام تنقسم من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام نعم كان أخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر وإن أخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر وظن أخاتها تنصبهما تنصب المبتدا والخبر تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها أن أول مفعول أول والثاني مفعول ثانياً كان أخواتها من مقصود بالأخوات؟ النظائر في العمل أحسنته لماذا قدم كان على غيرها من أفعال الباب لأنها أم الباب فلذلك اختصت بأحكام يأتي ذكرها إن شاء الله في المتممة والأمهات لها خصائص ماذا تسمى هذه الأفعال كان أخواتها هذه كان أخواتها ماذا تسمى آه. من أفعال الناقصة أحسنته يقال نها الأفعال الناقصة لأنه تحتاج لإسم وين خبر كم عدد أفعال هذا الباب على ما ذكر ثلاثة عشر فعلا عددها ثلاثة عشر فعل الماضي منها وهناك أفعال تصرف من هذه الأصول المضارع والأمر لكن الأصول هذه ثلاثة عشر فعلا أحسنتم. كان ماذا تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي اما مع الاستمرار كان ربك غديرا واما مع الانقطاع كان الشيخ شابا كان الحصار على دماج مثلا شديدا هذا مع الاستمرار ومع الانقطاع مع الانقطاع انقطع وانتهى طيب احسنت و. أصبح أو أمسى قبل ذلك ماذا تفيد أمسى تصاف الاسم بالخبر في المساء والمساء على ما ذكروا من الزوال إلى الغروب أحسنت وأصبح تفيد تصاف الاسم بالخبر في الصباح والصباح من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال على ما ذكره طيب وأضحى أخذنا طيب نواصل. قال فأما كان مسمنا فأما كان وأخواتها ونما إعرابها أصبح نادمين تقدمه أصبح في علماض والواو اسمها ونادمين خبرها منصوب علامة نصمه اليا لأنه جمع ذكر سالم هذا هو الإعراب. قال ما معنى كلمة اتصاف واضح كلمة يتصف بهذا الأمر يتصف بالأخلاق الجميلة يتصف بالكرم أي أن هذه صفة له الصفة له والصفة معلومة المعنى القائم بالذات خلناها كذا يتصف واضح أي الصفة أي أنه صفة كذلك قال فإنا ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتى وما فتى وما فتى وما دام لازلنا مع بيان معاني هذه الأفعال وما تفيد هذه الأفعال تقدم الكلام على كان وأمسى وأصبح وأما أضحى فيتفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى هذا هو معنى أضحى تهيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى والضحى هو من الشروق إلى قبيل الزوال هذا هو وقت الضحى من الشروق بعد أن تشرق الشمس إلى قبل الزوال هذا كله سمى بضحى سأتيك ضحا أي في هذا الوقت بعد الإشراق إلى وقت الزوال كله يسمى ضحا فهذا هو الضحى أضحى زيد مسافرا ما يعرب هذا عندما فضل أضحى زيد المسافرة نعم أضحى في علماء وزيد اسمها مرفوع على مترفع ضم الظاهر على أخيره مسافرا أو سائرا خبرها منصوب على متنصفه فتحظاير على آخره الشاهد ضحا نص رفعت الاسم ونصبت الخبر وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى من متى يبدأ وقت الضحى من طلوع من طلوع الشمس لا الزوال أحسنده أي من الإشراق قال وظل وظلت تفيد اتصاف الاسم بالخبر نهارا هذا هو معنى ظل تفيد اتصاف الاسم بالخمر في النهار ظل زيد صائما اي اتصف بالصيام في النهار ظلت عليه عاكفا فمن اعرف ظل زيد قائما ظل زيد صائما ظل في عماد سنت وابنع الفتح وزيد اسم ظله مرفوع علام ترفعي الضم الظاهر على آخره. وصائما خبر منصوب خبر ظل منصوب على ترفعي الضم الظاهر على آخره. ظل عليه ظلت عليه عاكفة نعم ظل في علماض ناقص والتاء نعم عاكفة نعم أحسنته فظل فيه يعرجون فظل فيه يعرجون ظل في ماض أحسنته والواو اسمها ضمير متصل ظل في ماض مبني على الضم صانبة والجماعة والواو اسمها مبني على السكون في محل رفع فاعل يعرجون يعرجون فعل مضالع مرفوع بثبوت النون على ما تقدم معكم والواو فاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر ضلة لأن هذه تدخل على المبتدا والخبر وقد تقدم معكم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة فعلية وجملة اسمية وظرفا وجارا ومجرورا نفس الأحكام هنا كذلك خبر هذه الأفعال يكون مفردا ويكون إيش جارا مجرورا كان زيد في الدار ويكون ضرفا كان زيد عندك ويكون جملة فعلية كان زيد يفعل كذا وكذا وجملة اسمية كان زيد أبوه فاضلا فاضل كان زيد أبوه فاضل فأبوه مبتدى فاضل الخبر والجملة في محلي النصب خبر خبر كان تماما على ما تقدم معكم فخبر هذه الأفعال يكون مفردا ويكون غير مفرد وغير المفرد تحت أربعة أشياء لأنها داخل على المبتدا والخبر. قال ما يعرب كنا قائمات كان فعل ماض ونون النسو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. وهنا أضغي نون الفعل في إيش في نون النسو. فقال كنا قائمات. تكون النون نون النسو هذه المضغمة فيها نون كان في محل رفع اسم كان. وقائمات خبر. فأصل الفع würden نونين يعني أصل الكلام أما الفعل فله نون واحدة والنون الثاني نون الرافع قال وبات وبات تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل اتصاف الاسم بالخبر ليلا هذا معنى بات تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل بات زيد ساهرا بات زيد ساهرا اتصف بالسهر في الليل فضل. بات في المعض من أخوات كان احسنته وزيد اسمها مرفوع وعنام ترفعيه ضم الظاهر على أخير احسنته احسنت ساهرا اسم أغسي خبرها منصوب وعنام تنصبه فتح الظاهر على أقيل والشاهد بات رفعت الاسم ونصبت الخبر وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون تفضل يسهرون يضلون على هذه الحالة يتصفون بالسهر أو بنعم تفضل يتصفون بال الذي ذكره السجود في الليل يبيتون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير متصل من عنصقون محل رفع اسم باتة حسنت ولربيم جار ومجروم تعلق بالفعل لام حرف جر ورب مجرور باللام ولام جر القسرة ورب مضاف والها مضاف إليه والميم علامة الجمع الجار ومجروم تعلق بالفعل سيأتي معكم التعلق صجدا يبيتون لربهم سجدا نحن هافين أفعال لا تحتاج إلى اسم وخبر خبر أحسنته خبر يبيتون منصوب على متنصبي وقيام معطوف على سجدا أحسنته باتت تلعنها الملائكة حديث رسول الله المرأة العاصلة لزوجها. باتت تلعنها الملائكة بات في علماض أحسنته والثالث التعنيذ حرف لا محل من العراب باتت اسمها ضمير مستتر تقديره هي باتت هي المرأة العاصية لزوجها إذا دعاها لفراشه تلعنها فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضم الضارع على الأخيرة وانها مفعول به حل نصب مفعول به مقدم الملائكة فاعل وجملة عنه الملائكة فيما حل نصب خبر بات هذا واضح طيب وصار وهو يفيد تحول الاسم من حان إلى حان أخرى تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى. يدل عليه الخبر. يدل على هذه الحالة الأخرى الخبر. تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى. يدل عليها الخبر. أي هذه الحالة الأخرى. نحو صار الطين إبريقا. صار الطين إبريقا. فالطين تحول من حالة إلى حالة أخرى. دل عليها الخبر وهو يش أنه صار إبريقا. ليس كذلك. هذا معنى صارت تفيد تحول الاسم من حالة إلى حالة أخرى فالاسم الطين تحول من حالة, من حالة الطين إلى حالة إيش؟ الإبريق فصار إبريقا بعد ذلك فعندما من... توضل صار في علماض ناقص نعم الطين اسم صارة مرفوع لامترفي الضم الظاهر على آخره وابريقا خبر أحسنته صار منصوب لامترفي الظاهر على آخره وصار زيد عانما تحول من الجهل إلى إلى العلم تحول إلى حان أخرى كان غير عالم ثم تحول فصار عانما فصارت في التحول الاسم من حان إلى حان أخرى يدل عليه الخبر طيب وليس وهي تفيد نفي الخبر عن الاسم هذا هو معنى ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم ليس زيد مسافرا ماذا افادت نفي الخبر وهو السفر عن ايش عن الاسم هذا هو معنى ليس تفيد نفي الخبر عن الاسم ليس زيد مسافرا فضل يا اخي انت عرفت الان طيب ليس في علمات ناقص من أخوات كان ليس زيد مسافرا وزيد اسمها مرفوع بها وعلمت رفعه ضم الظاهر على أخيره حسنت ومسافرا خبر ليس منصوب علمت نصمي فتح الظاهر على أخيره والشاهد ليس رفعت الاسم ونصب الخبر وأفادت نفي الخبر عن الاسم لست مؤمنة أنت أنت مؤمن لكن مثال الآية لست مؤمنة نعم ليس في علمات ناقص والتاظمير متصل ويتبيد القطاب أحسنت في محل رفع اسم ليس أحسنت ومؤمنا خبرها منصوب في نصفها الظاهر على آخر ليس سواه فضل الخص من ضار الذي قد أعرب لا يرفعده نحن نعرف من الذي نعم ليس ليس في عماض مبني على الضم لصانه مواء الجماعة والواو ضمير مبتصل مبني على السكون في محل رفع اسم ليس أحسنته وسواء خبرها. قال وما زال وما فتئ وما برح ومن فك وهذه الأربع الأفعال معانيها واحدة لذلك قرأناها مع بعض ما زال وما فتئ وما برح ومن فك فالتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كلها معانيها واحدة في تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار ما زال زيد قائما أي أفادت الاستمرار ما زال الله عالما من فك زيد قائما إلى أخرى فمعانيها واحدة في معنى الاستمرار وهذا الاستمرار قد يكون على الدوام ما زال الله عالما ما زال زيد أزرق العينين ما زال زيد أزرق العينين منفك زيد أزرق العينين ما برح زيد أزرق العينين أي استمرنا على هذا؟ فهذه هذا المعنى الاستمرار على على الدوام الاستمرار على الدوام ما زال زيد ما زال زيد أزرق العينين هذه صفة لما تنفك ما يأتي يوم عيناه غير موصوفتين بهذا الوصف فالله خلق على هذه الصفة. ما زال زيد أعرج إذا كان مثلا أعرج خلقه الله أعرج مثلا هذا الصفة ربما ما تنفك عنه إذا كان على الخلق المعلومة طيب فهي تفيد الاستمرار كما سمعته هذا الاستمرار قد يكون على الدوام وقد يكون على غير الدوام تطول مدة ثم ينقطع أو تكون مدة قصيرة وينقطع ما زال زيد ضاحكا هل هذا عن الاستمرار الأبدي؟ ما زال زيد ضاحكا؟ لا هذا سيذهب عنه متى ما ذهب سبب الضحك سيذهب عنه الضحك فهو ضحك لسبب فإذا ذهب عنه سبب الضحك سيذهب هذا الضحك الذي ضحكه فالاستمرار إما أن يكون على الدوام كما سمعت في الأمثلة ما زال الله قديرا ما زال الله عليما ما زال زيد أزرق العينين فهذا الاستمرار على الدوام كلهم بحسبه والله استمرارا أبدي لا ينفك أبدا وهذا مدة حياته على هذه الصفة طيب وقد يكون الاستمرار غير دوامي إما أن يطول قليلا ثم ينقطع أو أيش يكون قصيرا يكون طويلا مثل قولك مثلا ما زال زيد مسافرا إذا طال سفره ما زال زيد مسافراً وأنت تعلم أنه سيتأخر سيطول هذا السفر فهنا أفادت الاستمرار والاستمرار هنا هل هو على الدوام لا لأنه سينقطع لا شك أنه سيأتينا بلده ويعود من هذا السفر لكن هذا الاستمرار طويل شيئا ما لذلك ما زال زيد ضاحكاً هذا أفادت الاستمرار لكن هل الاستمرار عبدي أو طويل؟ لا وإنما مدة وجود هذا السبب الذي من أجله ضحك ثم يترك الضحك ما زال الخطيب يخطب ما زال الخطيب يخطب فهي أفاد الاستمرار لكن ليس الاستمرار الأبدي وإنما الاستمرار المنقطع الاستمرار المنقطع سيأتي بعد وقت ينقطع عنه إيش؟ هذا الأمر الذي هو فيه فيصير غير خطيب أو غير... نعم غير خطيب ينقطع عنه ما كان فيه واضح فهذه الأربعة الذي نريد أن نقررها أنها تفيد الاستمرار والاستمرار إما أن يكون على الدوام أو على غير الدوام إما أن يكون على الدوام أو على غير الدوام على الدوام ما زال الله عالما قديرا وكذلك ما زال زيد أزرق العينين وعلى غير الدوام ما زال الخطيب يخطب ما زال زيد يضحك ما زال زيد ضاحكا فإن هذا ليس على الدوام لأنه منقطع إذا ذهب السبب هذا واضح فهذا الذي يران تقريره وهذه الأفعال اشترط فيها أن تسبق بنفي كما نطق بها المصنف رحمه الله أنت تلاحظ أنه لما جاء إلى هذه الأربعة قالوا ما زال وما فتئ وما فك وما برحا فلما جاء إليها أتى بالنفي معها إشارة إلى أنها لا تعمل هذا العمل إلا بهذا الشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي كالنهي أو شبه نفي كالنهي فلا بد في عملها من توفر هذا الشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي كالنهي النهي يدخل في هذا فهو يشبه النفي فلابد من ذلك أما إذا تجردت عن النفي زال قلت هكذا فتئة انفكة برحة فإنها لا تعمل في هذا في هذه الحال. فعمله عمل كان مشروط بهذا الشرط الذي عشار له المصنف التمثيل ما هو الشرط أن تكون مسبوقة بنفي ما زال زيد ضاحكا من فك زيد ضاحكا وما فتأ زيد ضاحكا وما برح زيد ضاحكا وهي بمعنى واحد أيش الاستمرار ما زال ومن فك بمعنى واحد وهو الاستمرار فهذا الشرط مهم جدا في عملها وهو أن تسبق بنفي أو شبه نفي طيب فعندما العراب ما زال الله عالما نعم ما زال فعل ماط ما نافية تقول وزال فعل ماط نعم حسنة يفيد الاستمرار وفعل ناقص والله نعم لفظ الجلالة اسم زال وعالما خبرها أحسن طيب ولا يزالون مختلفين والظل لا نافية لا بد من وجودها أو النهي يكون مكانها لا يزالون يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والنواة اسم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزالون ومختلفين أخبر يزالون منصوب على مترسميه اليا لأنه جمع وذكر سالم فالشاهد يزالون أفادت للستمرار وهي مسبوقة كما ترى بنفي سواء كان النفي بما أو بغير ما لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين فالسبق بنفي نبرحها وهي كزالة والنفي هنا بيش بينه وليس بما والشاهد هو أن تسبق بنفي الشرط هو أن تسبق بنفي سواء كان النفي بما أو بغيرها من أدوات النفي كلن لن نبرح عليه عاكفين طيب في شيخا في هذه الأربع الأفعال ما هو شرطها أن تسبق بنفي أو نهي أحسنتم أن تسبق بنفي أو شبه نفي صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين شاهدون النهي ولا تزل أي استمر على ذكر الموت فلا تغفل عنه فإن الغفل عن ذكر الموت ضلال مبين صاحي شمر أي صاحبي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين فهذا نهي عن ترك تذكر الموت فيفيد الاستمرار لأن هذه الأفعال كما هو معنوم أفعال النفي، فإذا دخل عليه نفي أو شبه نفي أفادت الاستمرار، فيكون معنى ولا تزل ذاكرة الموت أي استمر على ذك على ذكري الموت ولا تزل ذاكرة الموت، فنسيانه ضلال مبين، فلا ناهية وتزل فعل مضارع مجزوم بنا الناهية وعلم جزميه السكون ولا تزل ذاكرة وإسمه ضمير مستت تقدره أنت وذاكر خبرها ذاكر مضاف والموت مضاف. إليه والشاهد أن سبقت بشبه نفي وهو النهي ولا تزل ذاكر الموت لا تزل طالب علم لا تزل طالب علم أي أنه يأمر بإيش نهاه عن ترك طلب علم ويأمر بأنه يستمر على هذا الخير فمعنى لا تزل طالب علم أيش أنك تستمر على هذه الحالة استمر على هذه الحالة أن تكون طالب علم قال أين النفي في قول تعالى طالله تفتأ تذكر يوسف مقدر قال أين هذا النفي قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا وأنا تركته عمدا يقول أين النفي في قول تعالى طالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ من أخوات كان وهو من باب زالة فع المضارع مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على آخره واسمه ضمير مستد تقدره أنت وتذكر في المضارع ويوسف مفعول به والجملة الفعلية خبر تفتأ الجملة تذكر يوسف الجملة الفعلية خبر تفتأ فإن النفي النفي مقدر والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف لأنك مستمر في ذكر يوسف وهذا يضرك يقولون هذا يضرك الاستمرار في ذكر يوسف فنعم، فالنفي يكون ملفوظا به ويكون مقدرا بعد القسم. إذا كان يعني قدر يشترط فيه أن يكون بعد القسم يقدر، موافق الموضع. يقدر بعد القسم ويكون النافي لا فقط إذا حذفت. فهذا هو يقال بالنسبة للنفي المقدر يكون بعد الق بعد القسم. يجوز أن تذكره، يجوز أن تحدده. والآية هنا فيها النفي مقدر طيب قال وما دام في شيخ في زالة وبرحه وفتي أو وفتي أو فكة تعمل نفس العمل, معنى العمل. نعم نعم معنى <تصفيق> صارت صار هذا سيأتي معكم قال رحمه الله وما دام وما دام تفيد تكتبوا هذا لأنه في شيء من السعود والغنيل تفيد توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها ما دام تفيد توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها تفيد توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها لا أصحبك ما دام زيد أو ما دام الحزبيون جالسونك. هلا هكذا طيب المثال. لا أصحابك أو لا أجانسك هكذا أحسن. لا أجانسك ما دام الحزبيون جالسونك أو مجالسين له حتى توضح أحسن. ما يكون يكون الخبر مفرد. ما دام الحزبيون مجالسين لك. قلنا ماذا تفيد هذه دامه توقيت أمر. بمدة اتصاف اسمها بخبرها توقيت أمر وهو صحبتي أنا لا أصحبك أو لا أجالسك هذا الأمر الذي هو مجالستي لك موقت بعيش بمدة اتصاف الاسم بخبرها موقت بهذه المدة لا أجالسك ما دام الحزبيون مجالسين لك لا أجالسك ما دام الحزبيون مجالسين لك فوقت مجالستي وقتت مجالسة جعلت لها وقت معين بإيش بمدة مجالسة الحزبين لك فإذا ترك مجالستك جالسك واضح هذا هذا معنى هذا الكلام توقيت أمر بمدة اتصاف الاسم بالخبر بمدة اتصاف اسم دامة بخبرها فإذا زال اتصاف اسم دامة بالخبر فإنه حصل إيش الذي وقتته وإلا استمر, وإلا استمر لا أصحبك ما دام زيد صاحبك لا أصحبك ما دام زيد صاحبك ماذا استفيد وقدت مصاحبتي زيد بمدة مصاحبة زيد لك هذا واضح هذا هو معناه ويشترط فيها على ما إشار من التمثيل أن تسبق بما المصطرية الضرفية وهذا يأتي أوسع من هذا الخلام عليه إن شاء الله لكن هذا الشرط أشار إليه المصنف لا بأس أن يذكر لأنه قال وما دام نطق بها مع ما أن يشترق في العمل بها أن تسبق بما المصرية التي تقدر بمدة يشترق فيها أن تسبق بما المصرية الضرفية قيل لها ضرفية لأنها مقدرة بهذا فمعنى لا أصحبك ما دام زيد يصاحبك أي مدة مصاحبة زيد لك فسمي الضرفية لأنها تقدر بالمدة هذه فيشترط في عملها ماذا أن تسبق بما المصرية منين أين أخذنا الشرط هذا من كلام المصنف من قوله وما دام الأفعال الأربعة زالة وفتحة وبرحة ومفكة ماذا يشترط فيها أن تسبق بنفي من أين أخذنا هذا الشرط من قول المصنف ما زال وما منفكة إلى آخر نالك. نطق بها مع ماء إشارة إلى الشرط وهذه نطق بها معامل مصريّة تلك معامل نافية وهذه معامل مصريّة ضرفيّة فيشترط في عمن دام أن تسبق بما المصريّة الضرفيّة جاء الوقت إلى سبحانه وتعالى